قال <صفيق> ما آذى الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاء ناعم فَلَمَّا تَنَاسَ مِنْهُ خَصُونَ اللِّياءَ قَالَ كَمْ بِرُبّ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَن أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ أَذَا أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ الَّذِينَ حَفَرَ حَوَّضًا فَاتَّخَذَهُ فِجَارًا وَعَمِلُوا صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً مِّن رَّبِّهِمْ وَمَا أَفْرَطُوا يَدْعُو إِلَى أَبِيكُمْ فَكُنُوا يَا بَنَا إِنَّ بَنَا كَذَا wa ma sa'idna illa